سائلٌ يقول رجلٌ من الإخواء المسلمين من المتشددين لحزبهم وأفكارهم يقوم بأعمال امتلاد الدعوة السلفية وهو دعوة الناس للخروج مع التبليغ والانضمام للإخواء المسلمين وإلى كل فرقةٍ تنصب العداء لمركز دمائج بالذات. ويشيد بذو عمل الإخوان في الزندان وغيره. أيضاً قالوا وهو يشيد بحفظ الله العدين. وسأل المتحزبين الذين ذكرهم، قال. والأخطر من ذلك أنه كما كلما رأى شخصا أو أشخاصا يقبلون على طلب العلم في هذا المركز يسعى جادا في إخراجهم والتلبيس عليهم وغرس الشبه من قريب ومن بعيد نرجو حفظكم الله وأنت حفظكم الله أن توجه لهذا الشخص ولهؤلاء المغرر بهم نصيحة لعلى الله نجعل فيها البركة والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل النصيحة له ولمن غرر بهم بتقوى الله عز وجل فإن حاجز من كل شر ودافع لكل خير إن شاء الله وليعلم هو أو غيره أن من صرف إنسانا عن أن تعلم العلم الشرعي وعن السنة إلى الحزبيات والبدعة أو إلى الجهل أو إلى الانشغال بالدنيا أنه يحمل وزراء لقول الله عز وجل ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساعة ما يزرون ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان لهم من الأجر مثل الأجر من تبعه لا ينقص ذلك من قجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلاله كان عليهم الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص من أوزارهم شيئا فليستقل أو ليستكثر هو أو غيره كل من فتنا مسلماً من المسلمين عن الحق والهدى والسنة والعلم والخير يستقل أو ليستكثر على كاهله يوم القيامة والمسألة ليست لل يعني الذكاء أو مقاضات الأغراض المسألة كل يقدم لنفسه ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى ننصحه هو بالتوبة إلى الله عز وجل وبطلب العلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله بها خير يفقه في الدين والله يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوثوا العلم درجات وبالسنة الله عز وجل يقول والذين يمسكون بالكتاب وأقام الصلاة إنا لا نضيع أجل المصلحين فالمصلحون أجورهم أجورهم كثيرة الذين يصلحون في الأرض ولا يفسدون والذي يضيع طالبا أو يبعد عن الحق أو الخير يكون قد أفسده وهو من من يفسد في الأرض سواء كان الفساد قليلا أو كثيرا الله عز وجل يقول ومن ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرف والنسل والله لا يحب الفساد والشاهد من الآية والله لا يحب الفساد فلو أن إنسان أفسد امرأة على زوجها جعل بينهما الظغن حتى حصل فرق كان مهددا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من خبب امرأة على زوجها أو مملوكا على سيده فليس منه فكيف بمن يبعد إنسانا عن الهدى عن طريق الجنة في الحقيقة ومن سلك طريقا ينتمس فيه علما سهل الله له طريق الجنة وهذا يصده عن طريق الجنة هذا لا شك أنه أشد وأشد بعدا وفتنة ممن ربما يفسد بين امرأة وزوجها وإن كان ذلك من عمل الشيطان والشبهات خطافة فرب شبهة من إنسان عامي تقع في قلب إنسان تفسده، ولكن هذا ما يفلح، هذا ما يفلح. الذي يفسد مواشي الناس ومزارع الناس ومساكن الناس ومتاجر الناس يعتبر مفسدا مجرما، سواء نفسه بها بالسرقة أو بالتحريق بالحريق أو غير ذلك، لكن الذي يفسد اعتقادهم الصحيح. وطلبهم للعلم وهداهم وسكينتهم وبعدهم عن الفتن والحزبية المبتدعة وبعدهم عن السوء يفسدهم إلى أن يبعدهم عن الخير هذا أشد فسادا عليهم من يفسد مزارعهم ومتاجرهم ودنياهم لأن فساد الدين لا يعد له شيء ألا وإن في الجسد مضغى إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فعليها أن يتق الله ويتذكر قول الله عز وجل ومن أظلم من من كذب بآيات الله وصدف عنها سنجد الذين يصدفون عن آياتنا السوء العذاب بما كانوا يصدفون وشاهدنا أن الذي يصدف يعني الآيات أن يصد أنه يخشى عليه من عذاب الله سواء عن اتباعها أو أن أخذها أو أن تعلمها أو أن غير ذلك مما ينطبق عليه الدليل وقول الله عز وجل وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم وما من شك أن طلب العلم سبيل الله لقول الله عز وجل قل هذه سبيلي أي قل يا, يا محمد هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني وسبحان الله ومعنا المشركين فطلب العلم سبيل الله من خرج في طلب العلم فهو سبيل الله حتى يرجع من سلك طريقا يلتمس فيه علم سهل الله له طريقًا الجنة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظات الحسنة سبيل الله طلب العلم أي ادعو إلى سبيل ربك تفقه في دين الله وقام التوحيد الله هذا سبيل الله الذي دعا إليه الأنبياء دعوا إلى توحيد الله عز وجل ودعوا إلى فهم دينه لو اتفقوا فيه لما سئل أبو سفيان سأله هرقل ما يأمركم أي محمد صلى الله عليه وسلم قال يقول عبد الله لا شركوا به شيء أتركوا ما يقول آباءكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والسله. فمن رغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته ودعوة المرسلين يعتبر من حرفا زائغا عليها أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ثم لا ينبغي أن يكون الشخص ألعوبة يا أيها المسلمون اتقوا الله الحق مثل الشمس فماذا بعد الحق إلا الضلال لا يكون الإنسان ألعوبة بيد من أراد أن يلعب بها يعني أناس إما بعضهم حاقد وبعضهم جاهل وبعضهم مفتون وبعضهم كذا أنت لا تكون ألعوبة يد كل من هب ودب تجرفك الرياح صارت وتدور مع الزجاج حيث دارك لا يصلح الشخص الذي يسير على بصيرة على قناعة يفلح ويبرز وينفع فهذا كتاب الله ينطق بالحف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه دعوة لها عشرات السنين وهي سائرة على نفس الجادة وعلى نفس الحال. دروس نفس الدروس وعلم نفس العلم يخرج من خرج يبقى من بقي يضيع من ضعي يسلم من سلف ينحرف من انحرف يهتدي من هدي الأمر لله من قبل ومن بعد فمن انحرف لا يكون سبب في انحرافك أعنت يعني وكلت بهم كما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أمن يكون عليهم وكيلا إلا هي الأمر من قبل من بعد يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون فأنت تجادل عن نفسك وغيرك تجادل عن نفسه من القيامة وليس أحد مربوط بأحد ألا أنه يظل مع ضلاله هذا ما يجوز يجب أن يترصد الإنسان الهدى والحق ويتلمسه أينما وجده فماذا بالي الحق إلا الضلال فمن دعاك إلى خلاف المكتاب الله سنة رسوله أو دعاك إلى خلاف السنة النيرة الزكية أو دعاك إلى تقليد فلان أو علان أو ما إلى ذلك هذا في الحقيقة دعاك إلى ما يضرك ولم يدعوك إلى ما ينفعك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ومن العجز والضعف أن الإنسان يرى الحق بعينيه وحق مات السائر بين جلي ثم بعد ذلك ما أدري إلا هو عليه بعض الناس ضيّع عليه تمسكا يضيّع عليه طلب أهل العلم ضيّع عليه من أجل كلام فارغ فاتقوا الله وليلزم كل مسلم القول السديد إذا أراد صلاح العمال وإذا أراد ما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم عندنا ذنوب كثيرة ونحن بحاجة إلى صلاح عمالنا وإلى تكفير ذنوبنا وهذا مترتب عليه القول السديد مغفرة الذنوب وصلاح الأعمال وربما الإنسان يعمل أعمالا بحاجة إلى صلاحها فعلى هذا القائل أو على غيره أن يستقي الله وأن لازم القول السديد حتى يصلح الله عمله وقد ويغفر له ذنبها أيضاً نعم لا شك من فعل ذلك واليوم دنيا وغدا آخرة وكل من أضل إنساناً فإنه خاصمه يوم القيامة قال الله عز وجل إذ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منه كما تبرأوا منه هذا الذي أنت الآن تسعى جاداً في أن يكون معك على فكرك المنحرف الحزبي أهم شيء يكون لك كثرة أصوات وكثرة من يقول معك بما تقول هذا يوم القيامة أنت تتبرع منه ويتبرع منك كما ذكرت هذه الآية كما في هذه الآية فالحذر الحذر ويوم يعرض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلان خليلا ولا يفتن أحد من أجل أن فلانا قال أو فلان فعل ينظر إلى الحق إلى الحق الحق فيه المخلص من كل فتنة ولا ينظر إلى الرجال فلان قال أو فلان فعل أبدا هل الذي هل هذا القول حق حقا باطل فإن كان باطلا ردة وإن كان حقا قبل هذه إن شاء الله العصمة من فتن بإذن الله عز وجل ما نحن والله الحمد. فكما ترون والله يذهب الواحد والعشاء والعشرين ما كأنه ذهب واحد. ولا ندري. أظن لو ذهب مئة أو ذهب ألف في يوم واحد ما شعرنا بقلتهن بأنهم نقصدار. لو ذهب مئة أو ذهب ألف ما نشعر فيه يعني بنيافة. لم يسره الله عز وجل من توفر الخير وازدحام الناس وأيضا إذا أتى أو نحو ذلك أيضا ما نشعر أيضا إلا كما هو الحاصل اللهم إلا في قرب رمضان يذهبون يصلون بالناس يحصل شيء مما يعني ماذا نرى لأنهم قلوا هذا ذهب مسجده هذا ذهب يصل ذهب, ذهب يعتمر هذا ذهب يعني في العواشر الأخير فهكذا وأما بقية السنة فمن راح راح بنفسه ومن أتى أتى لنفسه ومن فتن عليها ومن استقام لها ولن يضر الدعوة شيئا ولله الحسن والله بعض ال بعض الأوقات كأن هذه الأشياء تخفف عنها تخفف عنها الثقل ويأتي بعض الناس ربما وجمع ناس وأبعدهم وإحنا ما إحنا راس راضي نحن راضين للفتنتهم ولا كل الأهل أمر قاموا بعد يكون هذا تخفيفا عنا إن كثرت ومشاكلهم وتضييقهم كذا ويأتي الله في الناس ما زالوا مهذبين مؤدبين حببين قلوبهم تتلها من الخير ولا قلوبهم قد صارت يعني عندها تخمة في قلوبهم تخمة عن العلم يجلس هناك بلا دفتر وربما بلا كتاب ما هو حول العلم وهكذا يعني غافل ساهي تاخم قاد عنده تخمة ما عنده رغبة يأتي واحد عنده نهمة ما زال يريد ينهل فيبعد الله تاخمين ويقبل بالناهلين صحيح يقبل بالناهلين هذه حكمة من الله, الله الله أراد أن يكون هذا المكان مثل النهر هذا يروى ويستقي وذاك يروى ويذهب إن شاء الله ريان وينفع الناس يسقي وذاك أيضا يأتي وهو عطشان وينهل والفضل لله سبحانه وتعالى والمن الله نسأل الله أن يرحم الشيخ رحمه الله على ما قدم من خير المسلمين الحمد لله والذي ما يريد يروى ما يشعله والذي ما يريد يشربه ما علينا نحن نقول له شرب شرب شرب وإن ما شرب ما نقصب ما نقصب الناس أنا شرب النهر جاري ولا فضل الله فضل الله والله إن هذا خير من النهر من أنهار الدنيا خير علم كل يوم دروس ماشية كل يوم العلم ماشية بما يسره الله عز وجل وذاكره أسئله دروس وكذلك أيضا يعني علوم مستمرة وحفظ القرآن وحفظ من السنة لا يرفع عن هذا إلا محروم ولا يحتقر هذا إلا إلا منحوس ويعتبر تعظيم شاعر الله تعظيم دين الله تعظيم الشيء من أراد أن يعظم نفسه يعظم دين الله فيكون في بذلك عظم نفسه وشرفها وعزها ومن حكر شيئا من دين الله يكون بذلك حكر نفسه أهانها وأذلها ومن سنكر لهذا الدعوة ما ضرها ومن نصرها نصره الله ومن خذلها أذله الله يا سبحان الله آية من آية الله لله الأمر من قبل ومن بعد هذه نصيحة تلبية لطلب أخينا فاضل حفظه الله للتواصي بهذا الخير وتذكر النعمة يا أخي لا تغفل عن نعمة الله عليه فإن الغفل عن نعمة نقمة واحتقار النعمة أيضا ضلال وانظر إلى آيات القرآن وإلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في من لم يذكر نعمة الله عليه كيف عقبوا, عقبوا بعض الأمم هلكت بسبب نعمة ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوا بسوء فيأخذكم عذاب أليم أبوا تلك النعمة وحقروها وعقروها وأهلكهم الله بسبب تلك بسبب بغيهم على نعمة طيب بالله عليكم أيها أفضل ناقة ولا دعوة لا مقارنة هذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم زهقة من أجلها أرواح وريقة أجلها دماء وأنفقة من أجلها أموال وقطعة من أجلها أشلاء وصلتنا صافية نقية يجب الحفاظ عليها وما خلقنا الله عز وجل إلا لعبادة وأظم عبادة نعبد الله عز وجل بها الكتاب السنة على فهم السلف وأهل البغي يهجمون على هذا المسلك الصحيح حاولون زحزحته وإبعاده وكذا التشويه للقع الشبهات هذا كله صفر على الشمال هذا كله يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا كل من بغى ضرب نفسه بنفسه كل من بغى على دين الله عز وجل فالله أغير على دينه منا جميعا فهو الذي يبطش به إن بشر بخل شديد وقد رأينا هذا بأعيننا أن بعضهم ربما يعمل هذا القلق لو يبعد هذا يصفه هذا وإذا به هو الضحية يروح كما راحت يروح ماذا بخفه يحنين وبعضهم بلا خفه يحنين أيضا غير خفه يروح ضائع المسكين ويضيع ما أدري إلا وهو يتساقط في الطريق يعني ويضيع عمره ومستقبله تمسكه بعد ذلك يتدهور من حال إلى آخر حتى يصير عجوبة بين الناس وعبرة لهم نسأل الله السلام والعافية والتوفيق لما يحبه ويرضاه أن يتوفانا على الإسلام والسنة